يا نخاف اللي لا تنشي لألك بيديك يوم الكثرت لصحاب أنا نخاف عليك يا سرك و فين ما مشاي شوه بيك يضحك لك في النور و في التالي سرك و فين ما مشاي